غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها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 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَم عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا فَسَوَّاهَا وَلاَ يَخَافُ عُقُبَاها اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الْذَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأََّا مَنْ أَعطَ وَاتَّقَا وَصَددَّقَ بِالْحُسنَا فَسَنُ يَسِرُ للِلسرَام وَأََّ مَ بَخِلَ وَسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالحُسْنام. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّى لَا يَصْنَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى وَجهِ رَبّهِ الألَ وَلَسَ